book 2 32 32 nel ristorante 4 fil mat'am 4 fi al mat'am 4 patate dolce con ketchup 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب 1 بطاطس مقلية مع الكاتشب 2 <تصفيق> حيره مايونيز و2 مع المايونيز 2 ثري هر سالشيشه ميموسارت و3 سجق محمر مع الخردل المستردة و3 سجق محمر مع الخردل الماسترد شفا بيريمش كني ماذا عندكم من خضروات ماذا عندكم من الخضروات عكني فاصوليه عندكم فاصوليه عندكم فاصوليه عكني روللاكا عندكم قرنبيط؟ اه عندكم قرنبيط؟ انها مسر مقشف احب اكل الذره انها كسرافيتس مقشف احب اكل الخيار احب اكل الخيار انها توماتي مقشف احب اكل الطماطم احب اكل الطماطم اني ميشيف راس اتحب ايضا اكل الكراث <تصفيق> اتحب ايضا اكل الكراث اني ميشيف لاكرتوشي <تصفيق> <تصفيق> اتحب ايضا اكل مخلل ملفوف اتحب <تصفيق> ايضا اكل مخلل ملفوف اني ميشيف تيرزا اتحب ايضا اكل العدس اتحب ايضا اكل العدس ايكيشيف جزر اتحب ايضا اكل الجزر اتحب ايضا اكل الجزر ايكيشيف بروكوليت اتحب ايضا اكل البروكلي اتحب ايضا اكل البروكلي اي <تصفيق> كيتشيب سبايسات اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو اتحب ايضا اكل الفلفل الحلو سوف اكلين تشيبس لا احب البصل لا احب البصل Më pëlqen ullinjt. La uhib az-zaytoun. La uhib az-zaytoun. Më pëlqen kopor dat. La uhib al-fatar. La uhib al-fatar.